بسم الله الرحمن الرحيم كده الأبرار على القرائف يترون في وجود النظر المعين بصوت وبذلك لا يماني ستنفسه فقمنا كم الإنسان وإسلام عودوا حيث وكريم ومبارد الحديث ودلاوة القرآنية المباركة يدوها علينا جالكم العالم القرآني جباعي فضيطا طارق الشيخ طارق الثاني أقرب الزعوة في الجنة العربية المهورية القرآية والعالم الإسلامي هو الموقف القاهرة قد الله له بالتوفيق ولنا لو لكم بصفة اتماع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 الله <تصفيق> <تصفيق> بداش <تصفيق> والمصادر <تصفيق> نور گنور را که ی دي <تصفيق> وقال <تصفيق> فَلَى اللَّهُ يَاكْرِهُ Oh. It okay. is والله لا تحليفتك <تصفيق> بالله وحب الناس الاستباع يا ما يتعلم خل الله يقبلنا <تصفيق> سبحان الله سبحان الله يبتاع لي من الله والله كمان مرة الله الله الله الله الله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 قول على دور يا عم الله نور الله لا ما إياك gan وإياك gan drawing Zerop van الله <تصفيق> الله <تصفيق> <تصفيق> قالوا اذا جاء بها بنار عليه صدي و الى حالي ليس بشيء من تجيء به فتحدث على إلى في طرقه ما يدل على ان الرساله عالمه الجنيه الى رضاك تقي وكذا هو ان كتبه فان الرساله هي طريق حالك وعالكيم وهذه دلاله قرانيه الذين يعلمون القرآن إذا عين فَبِلا تفارق الشيء صاحب المعني، تقارب الدعوة باللغة العربية والموسيقى العربية، فقد ألقى العلماء أحد الزيادات المحلية والتراث الطبرية وما تزناه الصورة في أرض